اقوم لسلى الربع والشجا فتهدي الضياء لها يا طاهر اتعشقها امرثيت لي تشاركني في السها اتعشق من سلى الربع والشجا الضياء عشقها أمرثيت لحالي فجئت تشاركني في السهر أعزك أني مقيم الرحال فسيح الخيال البعيد النظر نقيم ونحسب أن نقيم وأيام كلها في سفر وتختعنا بهرجات الحياة فنصح على يومنا المنتظر هيا بدر عندي أحاديث شتى سأنقول منها الأعز الأغر سأخبر عنها وفيها الوفاة وفيها الحنان وفيها الظفر وفيها الأنين وفيها الحنين وفيها دموع تحاكي المطر كأنك تعلم منها الكثير وأنت تحيط ببحر وبر قد عشت يا بدر دهرا طويل وعاشرت من أهلنا من غابر فقل لي بربك أخبرهم وأحدث بها خبرا عن خبر فأبدشت يا قل لي هذا الحديث وزد اتلاقا يسر النظرا وقال أتعني الرسول الكريم أتعني الصديق أتعني عمر أتعني الرجال الأمات الظلال وأحيو بهدي الكتاب البشر أقول ولاتاي جليل المعاني واسم العبر اولئك من جل الصفات <تصفيق> رسول النبي كريم شباب العدا قد بلت توياتي عليهم من الامل المنتظر سنحلو ضيوم المعاصى الظلال وتزهو بالنفصي ان الله سسميها الحق يا أبا الطرر ومن لذن الله في دربه كفاه المهلم من, من كل شر يعز على المرء أن لا يرى شباب الهداية يا ويكره قلبي دليل الخطا فتنبين أتراديه وحترف فتنحط من الكفر أسلفه فحطمه الكفر لما هجر أبا أن يطبق إسلامه ve o